الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم مالك يا مبين يا تنوبه وإنك نستعين يهبر الصراط المستقيم ونصر <تصفيق> عطل اذا <تصفيق> السماء انبطرت واذا الكواكب انكثرت واذا البحار كثرت واذا القبور ذافرت علمت نفسه مما قدمت وصورا تبعب لك في أي صورة ما شاء رتمك كما بلتك الظبور وإن يوم الدين ويلا ترى بذر وإياك الاسكعين اهدنا الصراق مِنَ الْأَبْرَارِ فِي نَعِيمٍ وَإِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَتَاعُ الْغُرُورِ مَسْكَنُهُمُ الْجَنَّةُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وَمَا أَجْرُهُمْ إِلَّا مَا Ja, maar ik